لو سأل عني كثير الناس ويني قلهم سافر ولا تقول افترجنا قلهم موجود في قلبي وعيني رعيش شعوري لجل حب جمانا لو سأل عني كثير الناس ويني سفر ولا تقول افترقنا في قلبي وعيني she yeah.